ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا ا ل س م ا انفطرت وإذا ا ل ك ك و وإذا ا انتثرت ب ل ب ح ا وإذا ر ا ل ب و م ا ل ا س م ا ق د م ت واخرت ي ا أ ي ه ا